رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا لم يلد ولم يوند ولم يكن لهه هو الأحد الله الله الله Mm-hmm. <clears throat>